عزب الإشراق لسيدنا أبي الحسني الشازلي اتسسره بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله استعنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله وأستجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم بارعت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته الله مستر في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي بسيترك الذي سترف به ذاتك فلعن تراك ولا يد تصل إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا رحمن الرحيم بك نستاعين اللهم يا سابق الفوت ويا صامع صوتي ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين